وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالئيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها وما شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الذرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات